أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا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 والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت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 يا يسألونك عن الساعة أين مرسها فيما أنتم ذكراها إلى ربك موتها إنما أنتم من يخشها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها